بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشود قتل أصعاب الخدود أندر ذات وقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون مَنَ نَشُرُد وَمَا نَقْوَامُ مِنَ أَمْرٍ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَمِيدِ الذي, الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولا لهم عذاب اريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بِطْ شَرَبِكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُلُ الْعَرْشِ المجيد فعال لما كحديث الجنود فرعون والثمود بل الذين كفروا في تكذيب والظام ورائهم بعيض بل هو قرآن مزيد في لوح محفوظ